وليعلم الذين نافقوا فقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان Yقولون بأfواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون